مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم جئنا جئنا جئنا Genaamd dan gingen ze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 سرنا سرنا حبا لله جئنا جئنا جئنا جننا لله سرنا سرنا سرنا حبا لله نردي ندلن تيه ما جت فحش دنيا نردي ندلن تيه ما دنيا يخشا او يخشى تكبو منه رجلا يخشا او يخشى تكبو منه رجلا جئنا, جئنا سرنا حبا لله جئنا جئنا جئنا جننا لله سرنا سرنا سرنا حبا لله طوبى لما نبا يهوا حقا لقيا تبني صرح يمنا نردي بغيا اعيا طوبى لما نبا يهوا حقا اللقاء تبني صرح يمنا يردي بغيا اعيا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 طوبى لما لباه يا حق حقا تبني سرحا يرناه يردي بغيا اعيايا لما حق تبني يردي بغيا أعيا.